بوك 2 وسم ديسة شاست ست وثمانون ستة وثمانون, وثمانون بيتاني برشلي جاس الماضي اثنين أسئلة الماضي اثنين які на тебе أي ربطه عنق قد لبست أي ربطه عنق قد لبست який <سؤال> автомобіль أي سياره قد اشتريت <سؤال> أي سياره قد اشتريت на якую газету أي جريده قد اشتركت بها أي جريدة قد اشتركت بها؟ кого выуbatchili من رأيت من رأيت кого вы зустріли من قابلت من قابلت познали من الذي تعرفت عليه من الذي تعرفت عليه؟ калі вы усталі? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت калі вы пачалі? متى بدأت؟ متى بدأت؟ калі вы закончылі؟ متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ چامو وی پراчнулися؟ لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ چامو وی стали наставником؟ لماذا اصبحت مدرسا؟ لماذا اصبحت مدرسا؟ چامو لماذا أخذت سيارة اجره؟ ادكول من اين أتيت؟ من أين اتيت؟ كودي وي пайшли الى اين ذهبت؟ الى أين ذهبت؟ أين كنت؟ اين كنت؟ кому ты помог من ساعدت من ساعدت؟ إلى من, كتبت؟ إلى من كتبت من جاوبت, من جاوبت؟